وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَوْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَوْعِظَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى بِلَاهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ انما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انسا وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَقُشَعْرًا وَيُنَزِّلُ السَّحَابَ رَأْسًا سَقِيلًا